يُبَدِّر اللهَّ سَئَاتِ حَسَنَات وَكَانَ اللهَّ وَفُور الرحمَ وَم تَبَ وَعَمِلَ صالِحَم فَإِنهُ يتوبُ إلَ اللَّ مَتَب والَّذينَ لا يَشحَدُ نَ الزّورَ وَإذاَا مَرُوه بالِاللغْوِ مَروكِراَامَا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 فَقَد كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا الله الله